إن أرادتم أن تكونوا شامة بين الوراء فاختفوها ثرجيل للمعالي سطرى إن أرادتم أن تكونوا شامة بين الوراء فاختفوها ثرجيل للمعالي سطرى جيد زيد وعسيد ومعاذ والبرى إن أرادتم تكونوا شامةً بين الورى فاقتفوا آثار جيل للمعالي سطرى إن أرادتم أن تكونوا شامةً بين الورى فاقتفوا آثار جيل للمعالي سطرى جيل زيد وعسيد ومعاد والبرى هم نجوم في الدياج وعلى الباغ رجوم هم بدور قد تجلّف لا تواريها الغيوم هم نجوم في الدياج وعلى الباغي رجوم هم بدور قد تجلّف لا تواريها الغيوم كلهم جد وعز كلهم غيث عميل إن أرادتم أن تكونوا شامةً بين الوراء فاقتفوا آثار جيل للمعالي سطرا إن أرادتم أن تكونوا شامة بين الورى فاقتفوا آثار جيل للمعالي سطرا جيل زيد وأسيد ومعاذ والبرى طلقوا الدنيا وعاشوا في نواحيها مَلَأُوا الْأَرْضَ سَلَامًا وَعُلُومًا وَفَضَائِلٍ قَلَّقُوا الدُّنْيَا وَعَاشُوا مِنَ رَاحِيهَا مَشَاعِلٍ مَلَأُوا الْأَرْضَ سَلَامًا وَعُلُومًا وَفَضَائِلٍ وَهَدَوا كل فاقتفوا آثى رجيل للمعالي صفرا إن أرادتم أن تكونوا شامة بين الورى فاقتفوا آثى رجيل للمعالي صفرا جيل زيد وغسيد ومعاذ والبرى